فِيأَةُن تُقاتِلُ فِي سَبيل اللهَّهِ وَأُخْرى كَافَِةُ يَرَونَهُم مثلَهِم رَأِيَ العين واللَّهُ يُأَيدُ بِنَصْلمَ يشَ إِ فِي ذَلِكَ لا عبََةَ لؤُولِ الْأَبَصَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناقير وَالْبَنِينَ من الْمُنْقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمَسَوَّمِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ, والخيل المسومة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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص مِنَ الناس فبشرهم بعذاب أليم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قل اللهم مالك الملك تؤذي الملك من تشاء وتنزع الملك, وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء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 وترزق من تَشَاءُ بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قُلْ أطيع الله والرسول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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفاء وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطاء الرجيم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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قال رب ان لا يكون لي غلام وقلب بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ان لا تكلم الناس فلاة ايام الا رمزا واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكوا بينكم فيما كنتم في تختلفون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 وَإِنَّ جَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين امنوا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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباقن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطالب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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدنار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولىك لا خولاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس قولوا عباد لي من دون الله ولكن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 يأْمُركُم بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَن قُم مُسْلِمون وَإِذْ أأَخَذَ اللهَّهُ م فَاقًَا نَّبِينَ لَمَا آتَتُكُ مِنْ كِتابَابٍ وَحكمَةٍ فَُّ جَاءكُمْ رَسُول مُصوَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَُؤمِن النَّ لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين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 لَعَنَ اللهُ وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازدادوا, ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى شراط مستقيم،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 وَذكُرون نِععممَةَ اللهَّهِ عَلَكُمْ إذكُُم دَأَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُنُوبِكُمْ فَأََّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصْبَحتُم بِنعمَتِهِ إخْوَانَوا وَكُتُمْ على شَفَاقُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَوْ قَذاكُم مِنهَا ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ هِلكَآياتةُ اللههِ نَتْنُهَا عَلَكَ بِالحقَّ وَمَ اللهَّهُ ريد غُلمَل للِ العالملَمِين وَلِلهِ مَا فيِي السماواتِ وَماَا فِي الأقْ وَإِلَ اللهَّهِ تُْرجعُ الْ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 وَإِن يُقاتلُوكُم وَُّوكُمُ الْأَدَبَارَفَُّ لاَا ي صَرُون ذُربَتْ عَلَيْهِ مُذِلَّةُ أَْنَ مَا ثُقِفُ إِلَّا بحَابِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ النَّاسِ وَباءُوا وَبَاءُ بِغَضَابٍ مِنَ اللهَّهِ وَظُبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَ ذلكَلِكَ بِأَهُ كانَوا يَكفرُرونَ بآيات إِلهَّهِ وَيَقَتُونَ الأأَمبأَ بِغَيْنِ حَّ ذلكَلِكَ بِمَا رصَم وَكانوا يَأتَدون لَْسُ سَواء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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا وَلَمَهُ اللهَّ وَ لكن أَو فُسَهُم يَظْنمُون يا أَُّعََّينَ آممَنُوا لا تَتَّخِذوا بِقانَةَم مِدُونِكُم لا يَألُونَكُمْ خَبَالَ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَ وَُّ مَا رنِت قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقنون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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْنِ شَيْءٌ أَوْ يَكُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ أَوْ يوَذِبَهُم فَإَِّهُم ظَالِمُون وَلِللهِ مَا فيِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأرضْ يَفرِر لِمََ شَ وَيوَذذِب مََ شَ وَلهَّهُ وَفُور الرَّحيم يَا أَ وََّذينَ آممَنُ لاَا تَأ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ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 والَّذينَ إذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أَوظَلَمُ أَنفُسَهُم ذَكَر اللهَّ ذَكَرُ اللهَّه فَسَأفَروا لِذُنُ بِهِم وَمَي فرِ الدّنوبَ إِللا اللهَّ وَلَ يصِق وَلَ ماَا فَلَُهُم أُلئكَ جَزاءُهُم م أفَُِ مِ الرَبِّهِمْ وَجَّاتٌ تَجر مِن ت تحتِْهَا الأأَنْهَار خَالدِينَ فيِيهَا وَنَعْمَ أأَجرْر العامِنين قَدَ خَلَتْ مِ قَابنِكُمْ سُلَنُ فَسيروا فيِي الأْرضِ فَظُروا فَوظُرُ كيفََ كَان قِبَةٌ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 وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا وَيَتَّخِذَ منكم شهداء، والله لا يُحِبُّ الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين،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 وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْه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 ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم فِي أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا, لكي لا تحزنوا على مَا فاتكم ولا مَا أصابكم واللهَّهُ خَبير بِمَا تَعمللون فَُّ أَن زَل لَكُم مِن بعدِْ الْ الغَِّ أَمَنَةً عَاسَ أَمَنَةَّ عَسَي يَعْشَاقائِفَةَم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 يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وَلْيَبْتَلِ يَا اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحْصِمْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَضَّةٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنهم إن الله غفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلون يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصيط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 واللهَّهُ بَصيروا بِمَا يَعْمَنون لََدمَ اللهَّهُ على المُؤْمنينَ إذذافَ فِي رَسُولًا مِنْ أَفُسِم يَتْنُوا عَلَم يَطْلُ عَلَم آيَتْنهِ وَيزَكم وَيعَّمُ الكِتابَ وَالحكمَةَ وَإِن كانَوا مِنْ قَبللون فِي ضلَالٍ مُبين. فَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى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 وَلَهُ ما ذاَابُ مُهين مَا كانَ اللهَّهُ لَذَرَ المُؤمننينَ على ماَا أَنتُ ماَا لَيْهِ حتىَى حَكت يَمزَ الْ الخَبِي فَ مِنَ القَبَ وَماَا كانَان اللهَّهُ لُطْونعكُمعَلَى الغَيبِ وَلا اللهَّه يَدِتَبمِ من الرّسُلِهِ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 وَلِلَّهِ مراف السَّمواتْنِ وَالْأَر وَلهَّهُ بِماَا تَعمللونَ خَب لََدِ سَمِعَ اللهَّهُ قَوْلَ الَّينَ قالوا إِ اللهَّه فَقِيرُ وَنَحْن أأَغْنِيَ سَنَككتُبُ مَا قالوا وَقَتْ لَهُأَنب بِغَيْرِ حَق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 يَا أَنَا بِقُبَّانٍ تَأْكُلُهُنَّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وإن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا آذَانًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان احمد بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا مَا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.